ورحمة الله ورحمة الله الحمد لله الذي من يازال عليما وصلى الله وسلم وغارك على محمد الذي أرطله ربه إلى انبهد بشيرا ونزيرا وعلى هالك محمد وسلم بشير كثيرا أما بأخذ فهز وجهكم جديد أيها الوقت وعلمنا ذاهب في في الوسك نحن الله عبد وجهنا لقد وحيدوا لإنسان وعلي تكلمنا في اللقاء فقدسوا اسحد العالمية وما هي بناء على الفلسفه صلاح وعلمنا ايها الاخوه انه دين بخصته لان المبادئ ال فيها انه لا عقوبه الا بقانون ان الكل يدخل تحت سلطه القانون الكل في, في طاقه القانون يعني العلمانيه هي الهيمنه على الناس هذا هو معنى الدين واحنا خدنا معنى الدين قبل كده وذكرته لك في اللقاء السيد ان انا اكرره عليك عشان نراجع سوا هذا هو معنى الدين يبقى نخلص من ذلك ان نقول ان هناك اسلام يهوديه نصرانيه ماجوسيه ديمقراطيه او علمانيه بنقدر نقول كده وهذه اشارات من اربابهم تحملوا بها الكلام الذي ذكرته في اللقاء السابق علشان انت تبقى واقف على قناعه من تحرير الاصطلاح او زي ما سمناه اسماح الإسفلح. تعرف ما هي العلمانية وبعدين نبدأ ناخدها بقى ونروح للشارع نشوف دي توصفها ايه بقى مكروه مباح مستحب ايه هو بالضبط؟ هكذا لابد ان يكون توصيل هذه الاشياء يواجه العلمانية بما انها دين اخر فلا سيطرة لدين معها اتدعاها النصارى صحيح هم اللي جايب تدعوها النصارى لكنها اكلت النصارى رئيشه رفيع ولذلك يقول يقول جيلمو المؤرخ الفرنسي المتخصص في تاريخ الكنيس بيقول إن العصر الذهبي للمسيحية مجرد خرافة. في حصل إن العصر الذهبي للمسيحية مجرد خرافة. العلمانية من شأنها أن تأكل الدين بالسيطرة عليه، زي ما قلنا في اللقاءات اللي ولذلك أسموها دين الإنسانية فهي دين المستقيم يقول كن عالم الاجتماع الشهير وقسم مذهبه دين الإنسانية واستعمل في كتبه تعاليم دينية تعليم ديني وضعي زي وضعي احنا عندنا مفيش وحي ولا حاجه يقول واستطاعت العلمانية النائكيه أن تفرض وجودها كنموذج لا ديني باليات دينيه حتى قيل إنها في الثوره الفرنسيه لم تتبنى أي كنيسه لم تتبنى أي موجوده لانها كانت هي نفسها فليس ويقول ايرني ريمان ويعبر عن امله في مستقبل علماني يقول قناعات العميقه هي أن دين المستقبل سيكون الأنسمة أي عبادة كل ما هو متعلق بالإنسان ويقول روبرت جيد عن العلمانية انها دين الإنسانية ويقول إن العلمانية دين معقول، ليس فيه أسرار ولا تمتمه ولا قساوسة ولا مراسيم ولا اباصيل ولا معجزات ولا اصطهار عايز يقولون ما فيك حاجة من السماء خال بك خالع ان هو عبر عنها بالعبارات الفلاد جديدة ولذلك زلف الغرب الى الهوية كما ارادوا ان يتعلونها ايضا نجل نحن الى الهوية <تصفيق> بنفس هذه <العزيزة> العلاقة المالية بيننا، <تصفيق> ان سنبدا الناس متأخدة انه بعد بعد التامل الكبير اللي حصلت مؤخرا، <تصفيق> ان خلاص بدأت مثلنا، والله جايز، والله, والله بقى، والله ميتة، <تصفيق> والله معلش عشان الميتة، وحنعمل أحزابه مش مشكلة، <تصفيق> <تصفيق> بقى الناس متأخدة انك انك توقف شرعة، فداش حاجة، فنعرض الناس توقف تبع اللجنة الخمسين واللجنة المية واللجنة اللي اللي اللي بيجمعون السوردة، يا الله العلوم، يا رب وفاء، يا ربي إيدا شفت حصل إيه؟ زي ما حصل زي أنت يجي الزينة والخنا وال وال عبر الأفلام كانوا برضو بي بي بي بيخلوا ناس كذا كان رجل آه عايش مع البصر وهو هربان مع ال أو مين ثمنه البصر كذا هو مخزي يعني وهو هربان مع ال مع الأخرى العاهرة اللي العاهرة معها هربان بيت أبوها وهو و كذا وهو ربي ما يتمسكوش يا رضي أبوه ما يشوفوش بس أنت بتكلم وانت بتأذي الزينة وانت لحاسس حاسس ما وصلت اليه ما وصلنا إليه ولذلك قال بعضهم لقد أفحك كلمة مستواني عنوانا لانتماء لا تعرف أصوله ولا حدوده كما تعظم حجم الروحيين غير الدينيين الذين يعتقدون في القوى الروحية وقد يكون منها الايمان بالله تعالى ولكنهم يرفضون الانضواء تحت أي دين معروف وقد دلت احصائيه حديثه ان عددهم في امريكا أكبر من عدد الملحدين واليهود والمسلمين ان هم جمهوريت دي بقى نتيجه العلمانيه عشان ان كده لا لا دا كلام مخضومة دا بنغفر بقى كلام كلمتين كده حاجة بسيطة اللي نتمم بيها الموضوع ليه من عزين احنا بقى الدكتور عبد الوهاب عبدالوهاب المثيل المثيل ان هذا الرجل كان خبيرا بالعلمانات وكان يعني مؤيد بيها بطوة لدرجة ايه بعض الناس قالوا الرجل ده ايه دا يعني دا بيميل لحس يهود خالص ويؤيدهم ويعملوا انا كلاس عن الكلام ده الله اعلم بحث يعني المهم إن هو رجع عن ذلك وبدأ ينقذ هذه الدموكرافية فهو رجل عندهم اه عشان كده انا بكسرنا كلامه يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري الديمقراطية في المفهوم الغربي تعطي الفقوق السياسية لمن يخدم المصالح والرؤية الامريكية والغربية ولا يقاوم الهيمنة الامريكية والغربية ويقول الدكتور محمد عمار عن الديمقراطيه نشات في اثينا كان العقل هو المظهر الاساس للمعرفه لا يقيده وحي او نقل خلي بالك من العباره دي وانا برضو بكرر عليك ان انا لما بقول لك محمد عمار ولا أقول لك غيره من الناس اللي فيهم استدراك في, في تفكيرهم ومدارات العقلانية وعندهم كلام المعتزله والكلام ده أنا مش بقول لحسن فالشده بقى بتطلع بمنظور بيه هو في هذه الثقافات بتاعته لا خلي بالك على بنقل ما يخدم الموضع اللي دوت يقدر يتكلم هنا في كلامه اللي هو درس هنا لكن لا في بغير تعرف ان هؤلاء لهم والعلم نذكر فيها حاجه ان شاء الله يا الكتاب وما لهم وما وما عليهم من منهجهم لكن يقول كان العقل والمظهر الاساس للمعرفة لا يقيده وحي او نقل وهذا ولد انسان سيد الكون حيث لا يوجد أي قيد على حرية الإنسان ويقول النهضه الأوروبية كانت مناهضة للكهنوت الكنسي الذي جرد الإنسان من الفاعلية فالدولة الدينيه بها لاهوت ودولة وليس هناك أمة فكان رد الفعل العلماني هو رد الكهنوت ورد الشريعة فليس هناك كهنوت وليس هناك شريعة وإنما هناك أمة ودولة وقال أيضا الفكر الغربي منذ اليونان منذ عهد اليونان كان هناك قصور لنطاق عمل الذات الالهيه كان ارسطو يقول يقر أن الله هو خالق هو الكون ولكن ليس هناك علاقه تدبير بين الخالق والكون هو المحرك الأول قد خلق الكون وحركه ولكن دون تدبير ومن ثم أصبح الإنسان سيداً للجول دون سقف من السريعة أو الله على حد مثالهم دعم لقيسر من قيسر لله لله فوقف الدين عند الشعارات والتقوص والعباد وترك قيسر فراً يفعل ما يشاء لأنه سيد الجول وليس هناك سقف على حريتك هتفهم الكلام ده؟ هتجي بقتلالي الحكومات اللي بتدير جهازي الديمقراطية والله عايز واحد تصنل لكن تحت اشرافي انا وتحت النظر عندي انا ومن الممكن ان انا لك اي عبارة زي الارهاب وزي العصاة وزي كده واحبسك انت بقصام ولا ولا بقت بذلك ليه؟ لان الهيمانة ليست تسرى انا بقى قصى اللي بقول له ده كلام ده حرام ولي حنان ينفع تعمل كده؟ ما قمتوش كده ليه لعينه <تصفيق> انما هي منافذه للشريعه تهيمن على الشرائع ما فيش حاجه اسمها بديل فكر ولذلك يقول الدكتور عمار ايضا تديمقراطيه نظام سياسي اجتماعي عرفته الحضاره الغربيه في حقبتها اليونانيه القديمه وتورثه نهضتها آه الحريه المعاصره وهو يقيم العلاقه بين افراد المجتمع والدوله وثقى مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتها وعلى مشاركته الحره في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة وذلك استنادا إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية فالسلطة في النظام الديمقراطي هي للشعب بواسطه الشعب لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه. لذلك الكلمة اللي قالها الدكتور محمد عمالة قال أن أكبر مظاهر ظهرت فيها تغلغت فيها العلمانية قال أن أعظم اختراق للعلمانية كان في علمانة القانون والقضاء لا يقضى بكتاب الله عز وجل ولا تضع قوانين تواسط على حد ما أمر الله عز وجل به وعز تام ل لأشريع إلا ما يكون من جملة ذر الرمات في العلوم بقى ان السباعة هي المبدأ لا هي مبدأ زي ما مونا باللمس كده المهم ان هي فيها مشكلة في الجمل اذا ايها الاخوة ما كان الكلام ده في ذلك قد يطول في الحال كثيرة طبعا ترجع ترجع الان وذكرتوا لك بعض الكتب باللمس لكن اللي عندهم يقولوني هو ده لب الموضوع ما هي العلمانية هي الفص بين كل اثنين احدوهما ديني زي غرف الهمس الدين ليس له هيمانة لكن قد اضع لكن تحت طائله القانون زي ما ذكرنا في العبارات اللي هم موقفش وهي المطبقه عندنا الان بيعلم هؤلاء المغفلون الذين يطلبون هذه الديمقراطيه ما يطلبون بقى يبقى هنا نخلص من الديمقراطيه دي ايه هي ان الحكم للاغلبيه ان الحكم للشعب انه دين اسم دين الانسانيه انه ان الناس انه ما لقيصر لقيصر وما لله لله فمال الله كان في داخل المساجد بركان وديك انت صالع من ثورة اهو قامت الثورة ليه قامت عالشور فليه بقى كانت الثورة تاخد الناس من البيوت حال فجل وتعالى اقول لي بقى سلوزين حرام ولا حلال مش كان بنستقل كلها الكلام بي ويدخل معك في حياتك ويدخل جوه بيتك ولذلك انهم يضعونا في هذا الدستور الحالي لها البيوت لها حرمه وما حدش خدش البيوت وده شيء نحب ان احنا ننص عليه في وجود ما تبدو اه طلع ثاني للكم ده موجود موجود موجود فكانت العلمانيه هي المهيمنة نقدر نقول في المحكمه نقول له حصل في المحكمه له هذا لا يقول الله عز وجل وهذا لا يقول لا يمكن ان يقال هذا الكلام, الكلام. اذا الحكم هذة هنا هذة للعلمانيه التي فصلت الدين فجعلته موجوده هيبقى موجود قلت لك امبارح في اللقاء اللي فات ان الـ ان اللي حتلاقي حريصين جدا يحضر المولد النبوي حريصين جدا يروح يعمل حج وعمره حريص قوي على كده ولا شعره بيقرا قرانه يبقى الرئيس المؤمن زي ما قال على السادات ولا غيره كده هيبقى حريص قوي قوي على ده وان والله فوجئنا لقينا آآ آآ قاعدين بيقروا القرآن في المسجد ولا بيصالف فجر في كماعة ولا زام والسلج والأمس كده هو لكل رئيس مرسي بيصالف فجر في مرسي مرثي مع البشير في المسجد بيقينوا الليل الله <تصفيق> <تصفيق> إيه الموضوع ده عشان نداري على عبادة غير الله عز وجل التي دعوتم الناس أنتم إليها وخلتم الله عز وجل لما دعوتم الناس أن يعبدوا غير الله وأن يخضعوا لغير الله وبقى النهاردة العامة يطالبون بالدستور وفاحنين ان توجد جثور والنقد اللي فيه هو نقد السياسي لا يعرض ان يكون سياسيا فقط اذا العلمانية هي هيمنه الخوانين العلمانية لا علاقة لها بالدين الا ان يكون تحت هيمنتها وتحت قانونها تهذب فيه مساد وتلخي منه مساد وتقدم منه مساد وتزعله متدولاً ويساوى يساوى يساوى يساوى يساوى الأديان جميعاً فالمسلم يستمر رأسه برأس النصراني برأس اليهودي لأن كله ده دي دين إنما بقى قوله صلى الله عليه وسلم لا تتكفى دماؤهم لا يوجد كلام ده قول الله عز, عز على المسلمين كل واحد إذا لماذا هيمنة للدين مسلقاً وهو الذي يحكم وهو الذي يهيمن آآ العلمانية وهي التي تقضي على الدين أما هما لقدنا المادة وجودة في التفتور وعندنا آآ بعض الأسكبر إخلاق تفتعوا وحاجات حصلينها كدائس قلت شو بقى يا إخوة قلت شو تستحفر معايا اتفاقساً لغايا سباله يحفظك. كله. الشركه كلها وفشل كلها كلها كلها شرك كلها كلها كلها الاثنين كلها قال الله كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفروا ببعض وانبيدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هفر كرسون حقه استردزاي السورة دي كانت موجودة في الجاهلية يا اخوة تعالى بقى من الاستحضر معاك كلام الصاطيلي رحمه الله في الموفقات تعالى من الاستحضر كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية, والنهاية والتفسير لما الاستحضر كلام ابن التكنية في, في الاقتضاء الصاطي المستقيم أوه. اللي يا يا الطلبه بتخطر الخروج يا اخواني عليهم ولا إن شاء الله عز وجل في رد حلف الودود حل الودود ده كان الذي لم يرفع عن ابدا دي كانت من شريعه ابراهيم عليه السلام لكن من المحيمن هل هي الشريعه الحنيفيه ابدا لو كان المهيمن على ذلك هو وجاهله ولهب مله عبد المطلب في الحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على على ابي طالب وهو في مرض الذي مات فيه فقال يا عمي قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله وكان عنده عبد الله بن ابي اميه وكان عنده ابو جالب بن شهاب وزماعة الفقال وقت طالب اترغبوا عن ملة عبد المطارب شوفت المللة عبد المطارب ايه اللهم امر من المللة حان فيه وستخفت يا لا لا لا انت تكتب تاكل بايه يبقى عند الناس يولك انا اللي احمه وانا الراجل المتحمس في الدين واحنا سادنا نسل بيت وخبراته لكن عند التحقيق انا اللي بحكم في ابراهيم يا بلاهين خار فكان اخر ما كلمه من قال هو على مله عبد المطلق والحديث ده لو تذكرون بنينا عليه الخضره لله ثم للسبيل اما الشريعه اما لا اله الا الله او المله عبد المطلق مفيش حاجة في النص زي ما بيقول الدكتور محمد يوسف وغيره مفيش حاجة في النص اسمها ان العلماء بينصفوا الخير ويقللوا الشر اسمها ايه يا شيخ اسمها ايه ان احنا بنكسر الخير ده اللي احنا عاملينه ده ما ناس تقول ده حب ما الله انتو مش مربينا كده يعني ما نتعلم ناس كده ايه الدشتور ده اهم ده مش حكم الله طبعا احنا نقدر نعمل كده دلوقتي بتحلم ولا ايه وبزحالة فده لم يدفعش على مليون صاحب ايه اللي يعني ما ده اسمه ايه ده يعني راح يرلي انت مابت عنده عنده تكتير للخير وتكليل للشر يعني, يعني احنا كده دلوقتي عندنا فشلقة عندنا حكم يشاكم بالشريعة للسانية حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعزينا على النحو في اخر حكم الجاهلية بحنا في الضوء سبعا يجي الصحاب جيدا اللي هي هي بقى تكسير الخير وتحليل الشر محكوم العليقية بالجاهلية وقلنا في خطة الله ثم بالتاريخ ان الحسن البصري رحمه الله قال ما لم يكن حكمه الله عز وجل فحكم الجاهلية وكان الرجل إذا جاء طهد بن منبه رحمه الله ويقول <تصفيق> إني أعطيت ولدي هذا ما لم وعطي غيره يقول أف حكم الجاهلية كتاب هون وهذه المتواتل يقول أف حكم الجاهلية كتاب هون فتمو الجاهلية إما أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإما الجاهلي إنما درجة المنصف دي من اختباع كده مش هلو عندنا طبعا أسف جدا إن نقول كلام زي إذا في هذا التصريح لكن كما قلت لكم قبل ذلك الرائد لا يكذب احد انه لا بد ان يقال هذا الكلام يفتكر مين فاكرين المقال اللي شرحناه قبل كده قبل الثوره بمرحله كبيرة وهو مقال الشيخ محمود شاكر ابصر تاريخا قلت هذا راضي لأنه لا يعيش معنا وهذا المقال ده كان للآن عالم يا الا لو قراته بتندهي يقول والعالم يأتي بكلام لا ينكر عليه صاحبه من العلماء ولا ينكر عليه الطالب الذي يثا منه ولا يسألوا من أين أتيت بجاه هو ده اللي خلّف طريق مقربة وليس هتدريه إلا أنه في الناح دعوة للشرك الجواحي جاء مدى إذا إذا كانت هذه الحكم ما أرجى الله الحكم ما أرجى الله ده عبادة ولا لا عبادة سبحان الله وعقد رحمه الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه صح أمر ألا تعبدوا إلا إياه ونرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل <تصفيق> الله أزن لكم هذا يدخل تحت الاذن الشرعي فحدش حرم تحت الاذن الشرع وابو جهن فكذا اعتذر ابو قال ولا ولا هذا بقى يرضي الله واي هو عارف اللي لأن هذا ليس ملكه الذي يتحكم فيه إذن هذه عبادة صرفت لغير الله عز وجل سواء كان في تكلير كلي أو تكلير جزئي وذكرنا الإجماع على ذلك قبل هذا في طدر المخصص في طدر التلسلة ارجع لي من حرم شيئا مما أحلى الله أو مجمع عليه أو أحلى أو الحرام أو حرم الحلال المجمع عليه هو كفر عند سائر الفقهاء ده إجماع سائر ثانية وإجماع ابن حزل قال من حرم مما أحلى الله عز وجل فهو كافر اه طب انا بقعد معه ما بعملت حاجة اسم ابو ذكر حضرتك اسمه الاقراه اسمه الاولاء بيقوله الفخاء يقولون اذا جاء الى المفتي وقال له ويقطب الجمعة ان يريدوا ان راضي من كافر يريدوا ان ادخل الاسلام فقال له حتى انتهي من ثلاث الجمعة كفر المفتي الخطيب ايه اللي بقى ايه المنطب يكفر الخطيب ليه قال له انه اكفر التركي قال له اوه التركي خليك مش نبتين انت كده شوية لحد ما خلص الجمعة وقرأ في ذلك مقالات العلماء في كتب المزاهر الأوضح، ويشكون هذا هذا المرح، وهذه الدليل والأدلة، والكل يرجع لكتاب ال ال الإعلان بخطأ الإسلام صار فيه قاموس من ذلك، وترجع عادة لكلام الشفة للقاضي يا صار فيه قاموس من خرقة من الأقوال والأفان، الصريحة المكسرة والمحتمل أيضا المكسرة، وتشوف فيها هذه الأشياء إذا ما يوافق لا يجوز ابدا ان تقتحم تصلى الله, الله. الله. الله. تر خط فيه الا اقتراف اقراف صح على الأسوك. لا شوق بعد ذلك ان شاء الله في رد الشبهات ومكروهين وهنعمل ايه مفيش مكروهين ومفيش مضطرين تنعزل وتقول هذا كفر وانا ارد ذلك على اهلي وهذا كان ذائب العلماء في الماضي ولذا كانت بعض المواقف اللي حصلت والعلماء عملوا معها ايه؟ وكيف وقفوا اذا اهل؟ يقول الثلوطية رحمه الله وهو يبقل في تاريخ الخلفاء عن القاضي عياض يقول وقد حكى القاضي عن ابي محمد القيروان وهو من العلماء الملكية الكبار انه سئل عن الرجل يكره تحت حكم الدولة العبيدية العبيدية اللي بتسمي الدولة الفاطمية اللي حاكم مصر والسلام اكثر من 20 سنة وزيفه عقائد الناس مع الاسف الشديد انه لما حصل دخول السيعة ايضا من الخازي اللي وقعت ان يسأل دكتور عبد الهادي ويقال له يا دكتور هو حصل لما الناس هذا تتكلف يا جماعة ودوء هكشوا الناس هتتفايع كده ازاي تتوافقه مع يبال ومع الناس. والبعدين ده توكلام دي دي كل الصحاب وصب عائشه رضي الله عنها بما بما بما رضاه الله عنها وفهمها ورضاها منه ده بيصب به رسول الله في الرافضه اسرع سريع ازاي تعملوا كده انا دول داخلين سياح حد قالوا دخلين دزين ولا صح كانوا جالهم بالمدفع مدفع ازاي بقى الكلام ده دكتور محمد على وصول كده على طب دول داخلين سياحه يعني سياحه حلال يعني وبعدين في حكم ايه؟ وهقول لك ده ده ده ده ده راجل موت يعني الشباب هتطلع وراي يقول لك انت طالع ليه ايه الخطر اللي قاعد الناس بيه ده وبعدين نطلع نقول عمره شفت واحد ابدا تسيع في في في, في مصر تحت الحكم تحت الحكم في وسط الدكتور جمال عبد العال كهربا المختص في التاريخ يقولوا له عمرك تحت حكم الفاطميين حد تسيع يقول لا ولما كان الامر لا لا لا علاقه له بالعلم ولا قواعد يرجع الانسان اليها يبقى لا هي لا خلاص ما يبقىش آآ آآ ما يبقاش ما ال يبقاش ال ال الكلام على قاعده علميه لكن ترجع انت بقى للمقريزي رحمه الله يقولي ايه يقول قد تحت حكم العبيديه خالص خلق من الناس تشيعوا ليه لا كان عليهم بذلك ولو قلت قبل كده احضروا 500 عالم واروح احط على الأبواب المساجد تبع ابو بكر وعمر وابن وعيشه حفه يعني رضي الله عن الجميع هترضى بالكلام ده ولا حتستفكر له قالوا له اكتب لكن لا بهذا الكلام فقال ابي محمد الخيلوان رحمه الله الرجل يكره تحت حكم العبيديه ان يدخل في دينهم من تبديل الشرائع والديانه او ان يقتل فقال يقتل ولا عذر له ليه مع انه قتل ده اجراء قلنا الاقرار ملغي اتبع بقى العلم ايه قال انه لا يجوز ان يمكث المرء ببلد تعطل فيها السريعة شف الحكم وما جلس وما الفقهاء تحت حكمهم الا يخالفوهم ويحفظ حدود المسلمين حتى لا تكون الشوكه والدبرف عليهم أتبع. يبقى هنا بين الإمام رحمه الله حكّ اولا انك لما تلقى نفسك عارف تغير ما تقوليش والله هكوش معك من اول ايده وانتعارش لعباك بوصحة ولا ايه لا انا ما ادرس والله غير ما ادرس افوت ما ادرش وزينك دلوقتي تقول ما اعمل ايه؟ انحاذ ونطلع اهل العاملون لهم انا فحذرتوا يا لاز منا من, من, من زهد اليه فقد عمز غير الله عسى وجل فاياكم وبعدين احنا بقى لا ندخل في هذا الامر ولا طاقة ان احنا نسيه النا وتوخيت ان على جنبه وتقعد تدرس الناس خلاص طب مش قادر بقى صاحبني ولا يعمل معايا حاجه تترك البلد وسافر زي مقال قال الطرسوسي رحمه الله ايضا في تاج الملوك قال كلامه وغيره لا الاهل غير ان امتصت عن تغير الملوك ان تزيد الملوك فضول عنه طب يجلس الفقهاء عشان ايه عشان يقرروا حدود الشريعه وهنا يلبسون اكسانه يقف يقول له الخمس بتاعك عملوا ده كفر ردة مخرج من الملك وهذا مما لا ارتف عليه ونعرف الناس ان هذا كفر المخرج من منه منه فإن قتلك كنت شهيدا بإذن الله عز وجل وتظهر الشرائع، إذن هذا شرك أكبر بلا مسيوي وباتفاق شهر العلم وبكلام العلماء الذين قالوا اليوم ان احنا هاخش عشان على الكلام وخالفوا كل من سبقه وعلى ما قالبه وقصت البدع والمكررات انت ناردف تتقطع مع البدع والمكررات وتقول لي جاي ما رأيتك اليوم قصر اذا كيف التوبة من الديمقراطية اذا كانت هي شركة اكبر لابد من التوبة يا إخوة. لابد ان نتوبة الى الله عز وجل الله لابد ان نتوب علينا جميعا لابد ان نتوب منها التوبة الخاصة التوبة من هذه الديمقراطية لمن دلف اليها بأي سجل دخل إليها بأي حاج التوبة منها أن يعتقد حرمتها كما قلنا في الكفر بالطغور يحتقد حرمتها وسخطها وبغضها وأن يتوب عز وجل مما فعله من الشرك الأكبر وهذا داي الواضح الشيء الثاني أن يرى زوازها الشيء الثالث أن لا يرى حكمة واغيتها لثلاثة أشياء وعرض عليها إن شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي الآتي وبين لك الأدلة في ذلك لتحفر التوبة لكن أنا أقول لك عشان إذا سمعت هذا الكلام تتوب الله عز وجل منها أن ترى حرمتها وتتمرأ منها ومن أهلها ثم ألا ترى جوازها أنها غير جئ إذا لليك ولا ثم ألا ترى طاعة هذه الحكومات لأن طاعة هذه الحكومات لا طاعة الديمقراطية وليس الطاعة لأسراد كما سأبين لك إن شاء الله عزيز أسأل الله, الله عقل في السعية وإن شاء الله في هذه بسهم وعقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته